هنا القاهرة حكمة في كلمة عزيز المستمع أهلا ومرحبا بك معي من أمراض القلوب الحسد وهو أن يجد الإنسان ضيقا وكراهية لنعمة أنعمها الله على عبد من عباده في دينه أو دنياه فيتمنى زوالها ذم الله سبحانه وتعالى الحسد وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمه فإنه لا يرضيه إلا زوالها ويقول الحسن البصري اثنان لا يصطحبان أبدا القناعة والحسد واثنان لا يفترقان أبدا الحرص والحسد وهذه أمثلة جرت عن الحسد يحسد الأعمى على وسع عيونه عين الحسود فيها عود حسد الفقيرة على الحصيرة روية أن بعضهم أرادوا أن يغيروا قلب محمد بن الحنفية ابن الإمام علي كرم الله وجهه على أخويه الحسن والحسين فقالوا كيف كان أبوك يقحمك المهالك؟ ويولجك المضايق دون أخويك الحسن والحسين فقال محمد لأنهما كان عينيه وكنت أنا يديه فكان يقي عينيه بيديه قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله او ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله عملا بقوله تعالى في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم ويقول الشاعر يا حاسدا لي على نعمتي اتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه؟ لأنك لم ترد لي ما وهب فاخزاك ربي بان زادني وسد عليك وجوه الطلب حكمة في كلمة مع تحياتي جيهان طلعت